الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قانوا اولم نكن معكم قالوا الم كُ وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصبُ قَانُوا أَلَم نَستَحُ إِذ عَلَكُم وَنَم نَعكُم مِنَمُومِن فَلَّهُ يَحكُم بَنَكُم يَومَ القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا